اذهمت طائفتان منكم ان تفشلوا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذله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 بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وَمَا جَعَلَ لَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَانَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ